صلى الله وسلم إلى جميع الناس، إلى جميع العالم. أبنان، لبنان. <تصفيق> فإن رحمة لي عالميا من يزيد كافة للناس اللي, اللي شير ما يغير ما يزيد إني رسول الله من, من يزيد أريد الآية التي هي سألت إلى الناس كافة من يأتي بالآية التي في رأسي أو التي في عقلي أو التي في قلبي؟ سمعناها قبل كان؟ لا نريد أي أخر. جزاك الله خير. من يأتي بها؟ سمعناها في صلاة الظهر. نبدأ نبتدي. افتنا يا مفتي في هذه المسألة رسلت إلى خلق شابة وريد آية من يأتي بها وله هذا من يأتي بها وله هذه الرسالة أهي. هيا بالكتاب أنت من الدرس اليوم وعناوله هيا أنا. السؤال دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافه أو إلى العالم كافه سمع الدليل اليوم فضل فكل للعالمين ما يراني هل لك هذه الرساله هذه الايه وليكون للعالمين نظيره ما هو العالم العالم منه اساس الجن والإنس وكل ما سوى العالم لكن اي المراد الجن والان فانتم ترى الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا عندما هذا السال ارفعه إلى ارفعه إلى هذا ارفعه حتى السجادة ارفعه ارفعه لك مثلاً بروك بعد الله ارفعه إذا من يرفع يده؟ لأن العلم مستحن ولا مستكبر من يرفع يده؟ ترفع يدك أنت؟ أتسألك أنت؟ هتألوك. طيب، ماذا طيب؟ ما على ما يعتقده المسيحون من أما عذاب القبر ونعيم القبر حقا السال اللعين صبب دليل على إثبات عذاب القبر من الكتاب أو من السنة جاء في الكتاب في أربعة عشر موضعا وفي السنة في أكثر ومائة موضع صحيح أنا أريد واحد منك دائين تجيب ها؟ أم الخيل يا ذا القرنين هات دائين من الكتاب أول السنة أن تحفظ سبع وعشرين جزء في هذه السبع وعشرين جزء أربعة عشر دليلا على عذاب القبر ونعيم القبر النار يعرضون عليها غذية معشية صحيح فيما تقوم الساعة أدخلوا أهل شرعون أشد العذاب نرجو. فاء من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. حي بعائشة نعم حديث عباس مستفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال لا ليعذبان وما يعذبان في كبير هات مئة أكبر من مئة حديث صحيح ما بالت بالأحاديث حسان ومن الطرق هذا من يجيز الحديث الطويل نقول لهم إن حا براءس كانتي ولا بدره حديث طويل حا براء العاجز خرجوا أحمد ما بشيء من يجيب لأنكم ما قد وصلتم على الحديث الذي أنا أقول من يأتي حديث عثمان القبر اول منازل الافرة حديث صحيح عند التلميذة وغيره من يأتي بالحديث حاس حركوا يبهانكم حدوا استحفظوناهم جميعا وإلا لكم جميعا فأكثركم من يأتي حديث على عبادة وحقا في الصيفة النعم من يأتي بالحديث من يأتي بالحديث الحديث الحديث من يأتي بالحديث الذي نحفظه جميعا ونكرره جميعا ونقوله جميعا ما نتريدين بعد هذا يا رح أكيد هذه الحديث حديث في إذن عذاب القبر نعم نعم اليوم الله يهديك نعم يعني يتمنى الإيمان باليوم الآخر يدخل إلى عذاب القبر نعم مم. إذا أفارد أحدكم من التشهد فليستعز الله نارض اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحلى والممات ومن فتنة نفيها الزجال تحفظون أبو الحز أم لا تحفظون تحفظون أم لا تحفظون الصلاة لا إله إلا الله إنساء الله وفضله إذن عرضنا أن عذاب القبر حقا بعدها في القبر أمور ينبغي للمسلم أن يعتقدها الأمر الأول الضمة ما هي أخي الضمة ما هي الضمة الضم حين يكبر المكبور تتخالف أضلاعه يضم في القبر تضمها الأرض حتى تتخالف الأضلاع تدخل بعضها ببعض هل ما يتسمى ما تتسمى أضمها لا يسمى الله قولوا أضمه أضمه وهناك عمرٌ آخر وهو الفتنة الفتنة ما هي الفتنة؟ هي السؤال ما رَبُّكَ وما دِينُكَ وما رَبُّكَ أنا والله لا أدري أنكم تفهموني أو لا تفهموني لكن سأعطي الفوائد وأنتم إن شاء الله من فهم الحمد لله ومن لم يفهم يترجمها بأمس آخر إذن دعياء بالقبر غمة وبثنة والثالثة النعيم أو العذاب هذه الغاز مسائل ينبغي للمسلم أن يعتقدها في عذاب قدري أو في مسألة الحياة من برزهرية عرفنا الثلاثة ضمة وفتمة ونعين وعذاب بذي أن نعلم من يسلم من الضمة ومن يسلم من الحتمة الضمة لا يسلم منها إلا الأنبياء وإلا هي شاملة لكل أحد الناس من الناس. من المؤمنين أو الكفار ومن الأبرار أو الحجار شاملة لكل أحد إلا الأنبياء نفهم الظنة شاملة لكل أحد إلا من؟ الأنبياء الدليل حديث عبد الله بن عمر قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن في القادر لبنة لو نجا منها أحد لا نجا سعد بن معاذ الذي سجها عرش رحمان إلا أن هناك فرقا بين ضمة المؤمن وضمة الكافر من يأتي بها من يأتي بالفرق أين أبو مسعود؟ تفضل أبو مسعيد أخي الأخرج من ثلاثة ما يكون خلف الأحمدة في فرق بين ضمة المؤمن وضمة الكافر ما هو الفرق من يأتي بالفرق قال بعض العلماء بأن ضمة المؤمن خفيفها كظمة الأم الحميم وهذا غير صحيح هذا غير صحيح هي ظمة شديدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرج عنه فثلنا تفرج عنه دليلا على أنها ظمة شديدة نفهم؟ إذا ما يجرد بين ضمة المؤمن وضمة الكافر الفرق أن ضمة المؤمن تكون لحظة يسيرة ثم يفرج عنه يصح له في الكامرة وضمة الكافر مستمرة فأنتم الفرق بين ضمتين بقي الفتنة من يسلم منها، من يأتي البعض من يسلم منها، هم أربعة أصلاء. من يأتي الواحد، ثلث. الشهداء. الشهداء، من يجيء، أقبل الأخير، فما قبل أولا. الأندية، صحيح، من يجيء ما بين الشهداء والأندية. ها الصجيقون بقي واحد ليأكيد يا <تصفيق> ها <تصفيق> طبعا المرابطون ها إلا أربع أصناد يسلمون عين أي شيء أخر ماذا يسلمون؟ من فتنة القبر من السيئة في القبر إذن مدى بالله الدليل على الأنبياء حديث عائشة عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم فأذين تفتنون وعنين تسألون فالأنبياء يسأل عنهم يسألونهم يهتمل الناس بالأنبياء من ربك وما بيك ومن أبيك وأما الصديقون ما عندنا دليل يعني صريح إلا أن العلماء قالوا بأن الصديقين أفضل من الشهداء والشهداء إسلاميين وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء قال صلى الله عليه وسلم كما كفى بذاركة السيوف على رؤوسهم تكفيه تكفيه تلك وأن المرابطون فالدليل حديث سلم عند الإمام المسلم قال صلى الله عليه وسلم ويأمن من فتان قبر الذي لا ينتظر من نفسها إلا ربما يتحرك إذا أكمناها دون الناس لأنكم كثيرون الحياة حتى بعض الحياة غير ماطنة الحياء المحبوب هو الذي يحمل الإنسان على ترك المحرم لكن أن يسقط عن العلم ولا يشارك ولا إذا أردنا الدليل على المعطين بدينا عن نسألة واحدة وننتهي وهي أن العذاب على الكاهرين ومن أراد الله من عصاة المؤمنين وأن النعيم للمؤمنين والعذاب أو النعيم في القبر يقع على الروح والجسد لا بد من هذا الأتكاد لأن بعض أهل البدع يرى أن النعيم أي العذاب لاقعا على الروح فقط والبعض الآخر يرى أن النعيم أو العذاب لاقعا على الجسد فقط والصحيح أنه لاقعا على الروح والجسد فالعدل كثيرا زفرناها الحمد لله في تابعها عذاب القبر ونعيمه. حياكم الله انا جاء شددت عليكم من اسئلة اريدكم ان تتنشطوا لان الطالب لا يصلح أن يكون حياً عن الإجابة أو المسارعة كان الشيخ مقبل رحمه الله ربما يسأل الطلاب الصغار الكبار، وإذا سأل سؤال يرفع الناس يجيب منها لكل من يريد أن يشاير فكذا الشيخ مريح لأنك إذا أجلت بين أخوانك سهل عليك الجوانب بين غيرهم واذا تكلمت بين اخوانك سهل عليك الكلام بين غيرهم واذا نصحت اخوانك او خطبت بين اخوانك سهل عليك الخطاب عند غيرهم ان اذا لم تعود نفسك الاجاغة والخطابة والنصيحة ربما تخرج في المجتمع لا تصنع شيء فعيدوا أنفسكم مشاركة وليس بعين أن يخطأ الإنسان ليس بعين العين أن الإنسان يجهل ولا يتعلم أما أن أخطأ أكثر من يسخطهم وإذا أخطأت اليوم أصبت هذا قال ابن عباس وعلي الله عنه لأكرمة ابن عباس صحابي إمام وعكرمة تابعي مولى ابن عباس حدث قال أحدث وأنت موجود يعني تعجب كيف أحدث الناس ابن عباس موجود فقال حدث إن أصابت لهذا الذي أريد وإن أخطأت قلّمتك وعدّلتك وهذا من أحسن أنواع الأدب أن الهسان يتكلم عند شوخه وعند من هو أعلى منه فإذا أصاب فالحمد لله الذي علّمه وارفقه للعصابة وإذا أخطأ تعلم تعلم وأيضا الإجابة تخرج ما عندك انظر الآن سألنا عن مساء ما الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جهاز حياس هذا جاء بحديث هذا جاء بها وهذا جاء بكذا فجمعنا ربما ثمانية أدلة وعشر أدلة ويصير عند الطالب ملكة في الاستحوار وإذا كانا يعني حياصا يسمع الدولة هذا ويقتله، ويسمع الدولة هذا ويقتله، وإذا بها تجمعت لديه خير عظيم، والحمد لله رب العالمين. إلى أن الله سبحانه رخص التعلم. الحمد لله قال ابن رجب ما اسمه رجب ما اسمه دون الدين الله عبد الرحمن ما اسمه عبد الرحمن دون الدين عبارة على اللقب من يعرف اشهر كتاب ابن رجب عند الناس ضمنها يا مع العلوم يا العلوم والحكم يا مع العلوم والحكم هذا الكتاب شرف ماذا؟ الاربعين موليه مع الزيادة مع الزيادة التي زادها الموليه وعند المحدثين من أشهر كتبين هذا لا هذا لنحجر عند المحدثين التر... علل... شرح على الاسترمدين ابن رجل شرح على الاسترمدين وعند الوعام وهو كثير من الكتب قال وراء مسعر وابن فدان عن محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من المدين ما تعرفون به القبل والطريق سعر أن محمد بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلم من المجوم ما تعرفون به القبلة والطريق والقبلة تعرف بأمور من المجوم ومنها الشمس والقمر ومنها الأنهار ومنها البوصلة ومنها الجوجين ومنها غير ذلك على ما ذكرت في رسالتي اتحاف اهل قبلة او اهل الملة في تحديد استخدام بحكم استخدام القوط في تحديد القبلة قال وكان النخاعي وهو ابراهيم امام لا يرى ذأساً أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به وهذا كيف؟ ما يتعلم السحر ما يتعلم السحر بالنجوم وإنه يتعلم ما يهتدي به ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راوي نقله عنهما حرباً هذا إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. قال وكره قتادة وهو المدعى أبو الخطار السدوسي البصري تعلم منازل القمر كره تعلم منازل القمر ولم يرخص من عينه ذاك له حرب عنهما. إلى أن هو راجح في هذه المسألة. تزوجها قوم من أم العلم. ومنعها أولاً من أهم العلم الصحيح فيها أن تعلم منازل القمر وتعلم النجوم ومعرفت القبلة ومعرف السنين والأيام والشهور هذا لا محذور فيه وإنما المحذور من تعلم النجوم لاستخدامها. إذ يتعلق بالسحر والشعوذة. وقال طاووس وهو ذو كيسان اليماني الأبناء وي. أبناء وي. الحرص. أبناء الفرس ربنا وفضل ومتعلم حروف أبي جاد أبي جاد هو الحق الكلم هذه سموها أبي جاد ليس له عند الله خلاق خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس وهذا الكلام الذي قاله طاووس محمول على ما سياتي قال وهذا محمول على علم التأثير لا علم التشمير فإن علم التأثير باطل محرم كيف علم التأثير يا أخوة علم التأثير أن يعتقد الرجل أن خروج هذا النجم سيكون سببا في موت خلال أو حياة الآخر سبب في السعادة أو سبب في الشقاوة ويربطون بين الحوادث الأرضية والتغيرات الفلسينية هذا محرم لأما أن يعرف أن طلوع هذا النجم يكون فيه الزراعة كذا ويكون فيه الجو كذا فهذا لبسه قال فإن علم التأثير باطل محرم وفيه ورد الحديث المرفوع من اكتبس شعبة من النجوم فقد اكتبس شعبة من السحر زاد ما زاد في رواية خرجوا أبو داود حيث عبس مر هوها والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحمن. اللهم إنا نسالك واسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. kita mungkin bagaimana perkataan anak-anak Al Allah pada menolak jam rahmatullahi taala dan usad dari layanan dengan Muhammad bin Ubay dia berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ta'allama minan nujumima ta'rifu ladzihi at-tala wa tariq pelajari dari ilmu menuju perkara-perkara yang kalian bisa mengetahui dengannya iblah dan jalan dan adalah ilam an-laka'i rahimahullah ta'ala menganggap tidak mengapa seseorang mempelajari ilmu menuju perkara-perkara yang dia bisa mengambil petunjuk dengannya ini untuk menunjukkan jalan maupun kublah mesti dengan pekasan ini itu seseorang yang telah jadi menuju kebanyakan adalah sekedar untuk bisa mengetahui arah mengetahui kublah dan yang lainnya dan yang lainnya tulis hak telah memberikan muksan pada pembelajaran mana zuri makamar tempat-tempat mencuri tempat-tempat mencuri orang Sebagaimana dimukinkan dari dua ini paling terhormat dan eshak menambahkan di berolehkan bila sesorang mempelajari Dari nama-nama bintang hal dia bisa mengambil darinya pertunjuk jadi pertunjuk untuk perkara-perkara yang disebutkan tadi kata ada dan memang Allah membenci jika orang dari mempelajari tentang pentad rembilan dan mengulani sama sekali kita memberikan buah sahabat perkara tersebut sebagaimana telah menutupkan dari kedua yang haram juga Jadi perselesaian ini, mana yang rancang untuk kita berpati, ada ilanak yang menyatakan di seorang diri mempelajari epidemiologi dan yang lainnya tidak memberikan kebelehan sama sekali, maka pendapat yang ku kuat kepada masalah ini bahas ini mempelajari tempat-tempat bilang dan mempelajari bintang-bintang tujuan untuk mengetahui kiblat, mengetahui arah, jalan, mengetahui tahun-tahun dan musim-musim tidaklah mengapa. Namun, model seseorang mempelajari yang tersembunyi untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan, dengan sifat, maka yang dikenali di Kemudian Allah dengan contoh mengenai tahlil mengatakan. Tahu setelah berkata, terkadang orang yang meniup kebun-kebun tanah, orang yang mempelajari huruf abjad, nah, misalnya kata huruf yang bertemu dengan antjang, hias, huruf ini dan, dan seterusnya yang biasa dipakai oleh para penulis atau para buku-buku. Maka siapa saja yang melakukan hal ini. Malah semuanya kamu mengkhalaq, tiada memiliki bagian sedikitpun di sisi Allah S.W.T. Kena mengeluarkan perkataan taus ini harf, demikian pula hanya penjelasan saya dari ayat taus dari ini antas. Perkataan taus ini dibawa kepada ilmu nujum jenis ilmu takfir dan sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran mengelola bahwasannya ilmu cintur bagi menjadi dia ilmu tasir dan ta'fir karena yang pelajari ilmu ta'fir hukumnya batin dan meharam merupakan kebatilan dan mengharamkan ini berasal dengan ilmu ta'fir iaitu seseorang yang pelajari tentang bintang, -bintang yang tempat-tempat membilang untuk dijadikan sebagai tempat tentang perkara-perkara yang akan terjadi di muka hari ini seperti kehadiran seseorang, kematian seseorang atau dijadikan sebagai sebab-sebab kebahagiaan maupun kecelakaan seseorang sehingga seseorang kebelian dengan apa-apa yang terjadi di langit untuk perkara-perkara yang bersifat mukafan ini, maka ah. yang diberi wakilan hadis secara marfuah, memandangkan sesiapa datang menunjuk majelis, maka Kalau diberi wakilan adalah hadis yang marfuah, siapa sahaja yang mengambil satu satu cadang dari yang muncul, maka sembilan dia orang mengambil satu cadang dari sembilan. Telah melautan orang berpetang dengan Zada dan Zada. Setelah sesuatu orang bertanda, di dalam kolam itu maka bertandang dalam tiada dua golang in Musahib. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud daripada bertanya Abba secara merfuq. "Qala wa khara ya'uzanil hadithi qabiyil hadithi qabiyisah merfuqan al-ghiabatu wa qiyaratu wa parqunil jim al jim. والعيان فزجر الطير كان العرب يخرجون من بيوتهم ويشجعون الطير فمثلا يجدون هنا مجموعة من الطيور فينثرونها فاذا سار الطير الى اليمين سافروا وخرجوا في حاجته واذا مشى الطير الى اليسار رجعوا فهذه الأمور على الإسلامين التحذير منها لأننا نتصرف في هذا الكون هو الله لا هي الطهور ولا هي النجوم والطرق الخط في الأرض كيف يجمع بين هذا الحديث وزين حديث كان نبيا من الأنبياء يخط تمن وابك خطهم فجات نقول أن النبي الذي كان يخط كان يأتيه الوحي من الله عزوجل بهذه الخطوط أما الآن الذين يخطون من السحرة والمشعوذين والقهان والعرافين إنما من الشيطان فلا حجة في هذا الحديث لهم قال فعلم تأذير النجوم باطر محرم بمقتضاه بمقتباك التقرب النجوم وتقييد القرابين لها كفر. قال وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء أي الاهتداء الطريق كما أخبر الله عز وجل علاماته وبالنجم يهتدون وهو عرفة القبلة والطول كان جائزا عند الجمهور وهذا هو الصحيح الصحيح الجواز وتقدم أن الذي أنكره قتاده قبل عيونه وخالفهم أحمد وإسحاق قال وما زاد عليه من حاجة يريده ويشغل عنه هو أهم منه يعني التدقيق بعلم النجوم حتى المزاح منه يشغل عنه هو أهم تعلم القرآن تعلم السنة لكن كما قال قتادة وعلقه البخاري في علم النجوم ثلاث زينة للسماء وعلانا يقتدى بها ورديم للشياطين إن ذيemes سما الدنيا بمصالحة وجعلناها رديم للشياطين قال أما جاء علي فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه وربما أدى التطوق به إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أنصارين. يعني يقول لعل هذا المسكين غير قبلا. ويقع الناس في تنطة كان وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديم وحديثا وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صناته في كثير من الأمصار وهو باطل لكن إذا وجدت آله مثلا وتبين أن اتجاه القبلة كان إلى غير الاتجاه الصحيح فالصلاة قبل العلم صحيحة ما فيها شيء هذا الكلام عليه تعقل فإن الصحابة انتهدوا وصلوا إلى الجهة وهكذا غيرهم صلى إلى الجهة ثم لما جاءت البوصلة ربما استطاع الناس تحديد الجهة أحسن من استخدام الكواكب والنجوم ثم لما جاءت ما يسمى بالقوقل أو نحو ذلك ربما كان التحديد أحسن فإذا علم الإنسان أن كان يصلي هكذا مثلا ثم علم أن الاتجاه الصحيح هكذا له أن ينحرف ولا محنورة في ذلك ولا إذن عليه كما وضع قال وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي نوع من النجوم اسم لأحد النجوم وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبله يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم قال أنكر بمسعود على كعب عبد الاحلام قالوا ان الفلك يدور وانكر ذلك مالك وغيره وانكر الامام احمد على المنجمين قولهم ان الزوال يختلف في البلدان المهم والاخص هذا ان علم النجوم ما كان من علم التسيير يجوز للطالب العلم أن يتعلم منه ما يحتاج إليه، وما كان من علم التأثير فلا يجوز شرعا ولا عقلا أن يتعلم، لأن تعلمه سبيل السحر، سبيل السحرة. Jadi dengan melakukan macam-macam dan kemudian berkaitan satu macam, perasanlah bahawa yang nak naik, tuan mungkin yang yang berdaulat tuan tak keluarkan daripada hadinya, kalau satu wajib atau wajar kewenang cipta ini adalah wajib serta wajar termasuk bagian dari Inusia dan maknanya yang maknanya adalah Zajrubbayu seseorang mengusir burung kemudian dia melihat ke mana arah burung tersebut terbang berdua menelihat ke arah kanan maka dia berdoa dengan peningkat untuk meneruskan perjalanan misalnya berdoa dengan burung-burung tadi terbang ke arah kiri maka dia berdoa dengan peningkat untuk tidak mengusungkan perjalanan ini. Walaupun mengemas dengan ekspor adalah sesuatu yang membuat garis-garis cembung ini. Ia untuk masalah pertukaran. Cembung ini kita terjadi perancuhan dengan hadith kala itu yang mengambil ini untuk mengetahui apa hak tuh Adil -adil, ada seorang Nabi dikandangkan para Nabi Nabi Allah SWT yang membuat garis-garis Maka sahabat saja yang mencocok garis yang cukup alamnya Maka itulah yang dia dapatkan Maksudnya, pada hadith ini Berasanya Nabi tersebut menggaris sesuatu yang lain dari Allah SWT Ada pun garis-garis yang dipikirkan oleh para pikul atau para penuhil Maka itu asalnya adalah dari Shiohan yang berlari akhir akibat dari perbincangan yang hilang, yaitu dalam arti yang susah orang mempelajari perbincangan untuk menjadikan satu dari tentang kejadian-kejadian di bumi ini adalah perkara yang batin dan maha dan beramal dengan konsekuensi yang tersebut, seperti kemudian melakukan pendekatan diri kepada bintang-bintang kami kemudian mempersendangkan persendangan-persendangan kepada bintang-bintang tersebut maka ini adalah kekuhuran Adakin ilmu kasyir yang merupakan salah satu cerita-cerita yang lucu maka baginda seseorang yang telah seringnya sesuai dengan kebutuhan berupa mengambil petunjuk penuhnya untuk mengetahui kiblah untuk mengetahui jalan-jalan maka yang demikian ini tukar boleh dikaitkan di sisi juhur dan ulama dan itulah yang rajin dalam masa ini namun Ma apa-apa yang melebihi dari kandang tersebut yang tidak ada hal yang terbanyak maka itu akan menyebutkan dari ilmu yang lebih penting jadi pada asalnya, mempelajari ilmu pasir ini diperbaikan karena seseorang jangan sampai terlarut dalam untuk berganti di ketika mempelajari yang tidak memperlukan ilmu yang lebih penting Bahkan, kan terkabar melalui seseorang terlalu masuk dalam Ilmu ini akan menampilkan persangka huruf Ternyata muhrat muhrat kaum muslimin Di makhluk negeri mereka Ia memiliki persangkaan berawasannya Arah-arah qiblah Salat kaum muslimin melenceng Sebab juga ini telah terjadi di kebanyakan mungkin Baik pada zaman yang dihormat Di zaman saat ini yang demikian ini akan mengakibatkan pembunuh mati-mati tentang kesalahan para sahabat serta para kada'in pada salat-salat mereka ini kebanyakan negeri-negeri yang ada dan ini merupakan kebetulan Imam Ahmad Imam Allah mengenjari seorang bergabung dengan Al-Jadi itu salah satu nama dari nama Tintang-Tintang dan yang mengatakan Nadai ya, dan yang Rasulullah Sallam mengalami kuasa yang datang dari bumi yang namanya salah ini yang mengatakan Nadai dan muslih itu adalah hidup tidak tidur. yang ada di antara timur dan barat itu adalah tidur? Maknanya, iaitu tidak meminta seseorang kemudian tidur menjadi contoh kepada penunggangnya yang lainnya. Dari tumpang-tumpang yang ada Untuk menentukan arah kibla Dalam bermasalah menentukan ini Untuk masalah penentuan Arah kibla Seseorang Abadullah mendapati Arah kibla yang merencam Dari arah yang benar Nah kalau bila Maka salatnya yang dia lakukan sebelum tenggangan tersebut adalah salat yang sembahyang salat yang besar. kalau para mana ketika Allah meluluin di mana mereka ketika perbincangan tentang arah di ketika salat kemudian terjadi perbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bahwa semua yang mereka lakukan besar. Dan Kementerian satu orang itu muncul, Adanya kompas Sehingga manusia Lebih teliti lagi Dalam menentukan orang Dan pada zaman ini muncul yang namanya Sehingga seseorang lebih Bisa menentukan lagi Dalam mengetahui orang kita Maka mengenakan yang seperti ini Merupakan perkara Yang diperkumpulkan Dan seseorang akan Lebih teliti lagi dalam Mengenai arah kiblat sebagaimana dalam ini kami terangkan dalam kitab itikaf yang diminta pihut mestilah dengan berbait di dalam kiblat. Bagi untuk para penamat agama ini tentang hukum menggunakan kaleng dengan menentukan arah kiblat. Dan Allah ulamaul muallimah atau mentori atas kaan. At, perkataan ini bahawasannya bintang-bintang itu berputar dan mengikari yang terlebih itu nama-nama yang lainnya. Penanamat telah mengulangi kala atau para angin kencang, perkataan mereka inna zawaal yaspanihi kemudian bahawasannya perkemencirnya matahari di masing-masing negeri itu berbeda beza Kesimpulannya, dari penjelasan ini, penjelasannya, ilmu lunjung bagi menjadi dua yaitu ilmu qasir dan ilmu ta'fir. Ilmu qasir, apabila seseorang mempelajari meskipun dengan kebutuhan yang ada, maka hal itu merupakan perkara yang diperbolehkan. Namun, ilmu ta'fir, yaitu seorang menjadikan bintang-bintang, resiliasi bintang yang ada seperti ini, terjadinya apa-apa yang ada di muka bumi, Maka pemikiran ini tidaklah diproponkan secara syar'i maupun secara akal. Tambahan kepada hadis, mabina al-mashriq al-maghribi bilah. Hanya sih hakah yang memihkah syam, wman yahayin. Anha ahli al-maghrib, fa'in al-mashriqahum ila fa'in al-talatul al-mashriq. Wala al-mashriq ذكر عن نبي صلى الله عليه وسلم لأهل نبينا فليس على إطلاقه وهذا قول كعب إن الفلك تدور فأنكره من يصعود ومالك يجل على أن هذا القول المنتشر الآن هو من أقوال أصحاب الهيئة أصحاب الهيئة الجديدة وليس من أقوال السلف، واتدّل عليه أدلة. فمن أبلغ الأقوال هنا قول بأن الأرض تدور. القول بأن الأرض تدور يتعارض مع عالم القوانين الصنعة، وأن مسألة كروية الأرض اختارها فيها الناس، الشيخ الإسلامي ور ذلك. وغيرها ربنا يرى أنها مسطحة وهي الأرض كيها سطحة والهم أن هذا العلم لا يشغل الإنسان نفسه له ما يسمى العلم الجيوجيا أو العلم الجغافية أو علم الهيئة نحن مطالبون أن نتعلم كيف نعبد الله ولذلك تجد أن السلب كانوا بعيدين عن هذا العلم الكلام مسائل الأرض والجبال والنجوم والشمس والقمر وإنما كان كلامهم حول ما يكون نافعا في التقرب إلى الله عز وجل قال أه قد يكون منكارهم أو منكار بعضهم من لذلك يعني يقول من أنكر علم النجوم ونهى عنه مطلقا لأن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يقطعون به وأن الاشتغال بما روى بما به ربما أدى إلى فساد عريض قال وقد اعترض معظم أن كان يعرفها يعرف هذا على حديث النسول انظر يعني لما تعلموا في النجوم وتعمقوا في النجوم أصبحوا يعترضون على الأحاديث الثالثة حديث النجوم في, في, في الليل الآخر وقال عزوز الليل يختلف باختلاف البلدان مثلا الآن نحن في الفجر وفي بلاد سريلانكا والهند وما إليها في آخر الليل وبعد قليل يكون آخر الليل بجزيرة العرب هذا المعطر يقول سيل الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. نحن نؤمن أن الله ينزل في في الأخير من الليل وليس لنا أن نتعمق أو نرد الحديث بدعوى أن آخر الليل يتغير من بلد إلى بلد وأنزل من ذلك أن يكون الله. تعال نازلا بكل حين كلام سب هذا أن تقول هذا الكلام هذا كلام سب كلام الذين لم يقدر الله حق قدره أما أهل السنة فنحن نؤمن أن الله ينزل في كل فَالأخير من الليل كيف شاء سبحانه وتعالى من دون ما يقوم جلال وجهه وعويم سلطانه ولا نتعمق ولا نتق قال ومعلم بالضرورة من دين الإسلام قل هذا الاعتراض كيف اعترض به أمر حقلي على دليل ثابت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروه بل بادروا إلى عقوبته وإلحابه بزمرة المخالفين المنافقين المخجدين كذلك التوصى في علم الأنساب يعني الشاهد أن التعمق في أي علم ليس من علوم الإسلام قد يؤدي إلى الالحاد ويؤدي إلى الانحرار والكتاب من هنا وإلى آخره سيتكلم عن بيان فضل علم السلف على علم الخلف في كثير من الأبواب وإنما أردنا أن نأخذ الكتاب كله لكن كأن الوقت لا يسمح بمراسته جميعا فيكون ملخص الكتاب أن العلم ينقسم إلى قسمين علم نافع وغير نافع والعلم النافع هو ما كان في الكتاب الصالح وغير النافع ما كان غير ذلك وقد يكون العلم النافع يعني من حيث نافع لكن من حيث من يأخذه غير نافع لأنه لم يعمل به ولم يتقرب إلى الله عز وجل الذي ثم يدخل رحمه الله في ذكر كثير من العلوم التي الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع آية نظيم إذا انتفع فيها الإنسان إذا توظف فيها بلوية اللهم إنا نهل على سناء الله نسأل الله على يوم القيامه فسلك سبيل السلام وتعلم العلم وتعلم عقيده ودلته من الكتاب والسنه ونسال الله ان يعلم التوفيق والسداد والعصمه الحمد لله رب العالمين Al-Fatihah Melanjutkan membacaan Bagaimana perkataan Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Dan terkadang Pengengkaran mereka Yakni para imam Yang disini Tuhan jemaah Atau pengengkaran sebahagian mereka terhadap Perkara tersebut Dikarenakan Para Rasul Tidaklah berbicara Tentangnya Walaupun Orang-orang yang Mempelajari ilmu tadi Memastikan kemudian itu Walaupun juga Menghubungkan diri Dengan ilmu tadi Terdengar bisa Menjelenguskan seseorang Kepada kerusakan yang sangat luas Dan sebagian manusia Sampai menentang sebagian Pertama Dalam permasalahan ini jika kita mengkaji daripada hadis Nabi, hadis turunnya Allah Subhanahu Wataala pada seperti zaman yang terakhir. Bagaimana ilmu tersebut akhirnya menggeruskan manusia untuk mendapat pemenangan terakhir ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita beriman kepada Sangnya Allah turun. Pada setiap seperti malam yang terakhir, tidak ada kebolehan bagi kita kemudian untuk berbincang dalam dalam masa ini. Sambil sambil kemudian membahas bahasannya ada banyak perbezaan waktu ini, perbezaan kadar waktu seperti malam yang terakhir pada masing-masing negri akan mengakibatkan bahasanya Allah subhanahu wa taala senantiasa turun pada setiap waktu. Ini adalah perkataan, perkataan yang muncul dari orang-orang yang tidak menempatkan Allah Subhanahu Wataala sesuai dengan keagungan-Nya. Kepada pilihan Allah serta kita untuk beriman, belasan Allah Subhanahu Wataala dalam proses sesiapa yang adalah turun ke dalam dunia pada seperti itu, malam yang terakhir yang tidak boleh bagi kita untuk ke dalam kalam kalam mikir Yaitu yang menentang Hari Untuk turunnya Allah subhanahu wa ta'ala Seperti tiga malam yang berakhir Mengatakan Seperti ke malam yang berakhir itu berbibu-bibu Sesuai dengan berbibu-bibu negeri Maka Tidaklah mungkin Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Terjadi pada Waktu yang tertentu dan Ini sebagaimana dijelaskan tadi Merupakan perkataan Bungu merupakan perkara yang diketahui secara pasti dalam agama Islam tentang buruknya teman, teman ini dan selain itu yang menunjukkan tentang buruknya yang tersebut bahwasannya Rasulullah s.a.w. dan para konekha ur-rashidin seandainya mereka mendengar orang yang menentang Hadis Rasulullah s.a.w. tersebut itulah akan mendapat mereka bahkan mereka akan langsung memberikan hukuman atau memasukkan mereka di dalam kawanan orang-orang yang menyisihkan syariat bersama orang-orang munafik dan para pembesar. Teman-teman. Okay. Kita cukup santai bisa dulu dan sebenarnya Memang minta untuk bisa Membelajah kita ini dari awal Sampai akhir Namun kenalanya waktu tidaklah Memungkinkan yang itu Namun kesimpulannya Dari apa-apa yang disebutkan oleh Al-Hajib Nurajan Dalam risalah ini Yaitu bahwasannya ilmu Sekali lagi terbagi menjadi dua Yaitu ilmu yang bermanfaat Tanya ilmu yang tidak bermanfaat Tanya ilmu yang bermanfaat Tanya ilmu yang diambil dari jika Allah dan Sunnah Rasulullah sememangkala ini mengesan, sedangkan ini yang tidak bermanfaat adalah ini yang berasal, tidak bermanfaat dari segi keutamaannya. Kemudian perkara yang perlu kita perhitungkan bahasannya ini yang bermanfaat itu terkadang bahasannya ini yang bermanfaat tersebut, berasa memberikan manfaat kepada pengikutnya beramal dunia. Namun ada dua, pemiliknya tidak beramal dengan ilmu tersebut Walaupun ilmu itu secara lebatnya adalah ilmu yang bermanfaat Maka, bagi si pemiliknya yang tidak beramal tadi Tidaklah bisa memberikan manfaat sebagai teman Kemudian, setelah menjelaskan hari ini Al-Hadid bin Raja, rahimahullah ta'ala menyebutkan Macam-macam ilmu yang banyak Yang kesimpulannya, seseorang yang cahaya dari ilmu tersebut Tidaklah termagarat terhadap dirinya dan orang-orang yang berilmu terhadap ilmu tadi tidaklah bisa mengambil manfaat paling-paling bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu tersebut pada urusan pekerjaan dia jadi maksudnya ya, seorang mempelajari ilmu-ilmu yang tidak diambil dari kita mengatakan Rasulullah dari ilmu-ilmu yang diperberikan dan biasanya ilmu-ilmu terlambat ketika ya, pada pekerjaan yang sesuai dengan dia dan semoga Allah SWT mengatakan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan kekokohan bagi kita semua dan kita sukan sampai di sini. Nsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.